والله ما خلت هذه المصيبة إلا في اليوم العاشر فقط، ولا تعرض إلى نفي طيلة السنة أبدا. أيوا يا اتبع احدي وخل اخويا احسيان طال الله يعشي ميو عن نادي واخي اتبع احدي وخل اخويا احسيان يا حسين ويد جل بجارحه ولان اشم ريد فاعها برمحا قولوي يا اذ يا يبحيك ابطو ورولي التغرت يذكر تجيء لي يا بالله ده خلي ما جاف من الطبراد يا تشوف Aina aina aapuja yyysbaha Aina aina كسر لي بظيل العاء، أخويا ما تبع يشبه الطالباع. براسي ايلروم وحي لما ان صفقت صفقه بيديها شاكك طب فات ويليها فوق غير محراث بالبايع تكب لي يرمح وش يا بعك اهتي يلعب بيغني الرياح ويمص وتعدونا بالغناء صاح ابذلنا ام كيفي بينا صرمي استوى ya ras يا راحتي خد يا شيا العالم الذي لا وحان هموت ها رفاع بينا ده رأسه وشاله وخيا وجبنا به ويعتمد فعله بس ما شاله وشاله. تسيح الله ويكبر يا جدي وبرمول خدتي عفايا <تصفيق> يا جدي ما أتبا نراسه شلون مايري لفعيني ودمعيتي على يفوقنا من شبينا يمخوف مخوف لي اسفى يا شايع للحامل لو طرح من القاع خيب ركبي الحرام هل راح اني ضياع سبع يوبيل ريدين والد تسع Täällä! شينا الله المرحوم الشيخ محمد بن نصار